ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو ومعهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم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 سالم المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاذم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوا واتقوا الله الذي اليه تحشرون انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضار تطهيرهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وَإِذَا قِيلَ شُذُفًا فَشُذُّ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ